117. وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون 110. إنه إلا ذكر للعالمين 111. لمن شاء منكم أن يستقيم وما